انه عليم بذات الصدور وما من دابه في الارض الا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها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 صدرك أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك إنما أنت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 وَمَن يَكْفُرْ بِهِ مِنَ الْأَحْزَابِ فَالنَّارُ مَوْعِدَهُ بِاسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ أَلِف لام ميم ر كتاب أحكمت آياته ثم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 أَلَا حِينَ يَسْتَغْشُونَ ثِيَابَهُمْ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّذُورِ وَمَا من دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رزق ها ويعلم مستقرها ومستودعها كله في كتاب مبين وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وَكَانَ أَرْشُوٌّ وَلَمَا إلِيَ بَلُّوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ وَعْمَلَ وَلَئِنْ قُلْتَ إِنَّكُمْ مَبَعُوْثُونَ مِنْ بَعْضِ الْمَوْتِ لَيَقُولَنَّ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 كفور ولئن أذقناه نغماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور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 صدرك أي يقولوا لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك إنما أنت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 صادقين. فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أن ما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو فهل أنتم مسلمون من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 وَمَن يَكْفُرْ بِهِ مِنَ الْأَحْزَابِ فَالنَّارُ مَوْعِدُهُ فَلَا تَكُفُّ مَرَّةً مِّنْهُ إِنَّ الْحَقَّ مِن رَّبِّكَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ وَمَنْ أَغْلَمَ مِن من افترى على الله كذبا اولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم الا لعنه الله على الظالمين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 ولئك الذين خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون لا جرم أنهم في 119. الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون 110. مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع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 أخاف عليكم عذاب يوم أليم فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا نَرَاكَ إِلَّا بَشَرًا مِثْلَنَا وَمَا نَرَاكَ اتَّبَاكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَاذِلُنَا بَادِيًا رَأِي وَمَا نَرَى لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ بَلْ نَظُنُّكُمْ كَابِبِينَ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 أراكم قوما تجهلون ويا قوم من ينصرني من الله إن طرتهم افلا تذكرون ولا أقول لكم عندي خزائص وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ إِنِّي مَلَكٌ وَلَا أَقُولُ لِلَّذِينَ تَزْدَرِ أَعْيُنُكُمْ لَنْ يُؤْتِيَهُمُ الله خَيْرًا الله أَعْلَمُ بِمَا فِي أَنفُسِهِمْ إِنِّي إِذَا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ قَالُوا يَا نُوحُ قَدْ جَادَلْتَنَا فَأَكْثَرْتَ جِدَالَنَا فَأَتِنَا بِمَا تَعِذُنَا إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ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 وأوحي إلى نوح انه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتأس بما كانوا يفعلون واصمع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا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 فسوف تعلمون من يأتي عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم حتى إذا جاء أمرنا وفاردت النور قل نحمل فيها منه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 إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَحِيمٌ وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ وَنَادَانُهُنَّ بِنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ يَبْنِي رَكْمَنَا وَلَا تَكُمْ مَعَ الْكَافِرِينَ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 ثم يمسهم منا عذاب أليم تلك من مِنْ الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها تَعْلَمُهَا ولا قومك من قبل هذا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 أشهد الله وشهد أنني بريء مما تشركون ما دونه فقدون جميع ثم لا تضون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 إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُجِيبٌ قَالُوا يَا صَالِحُ قَدْ كُنْتَ فِينَا مَرْجُوًا قَبْلَ هَذَا أَتَنْهَانَا أَنْ عَبُدَ مَا يَعْبُدُ أَبَا أُنَا وَإِنَّا لَنَفِيْشَكِ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 فَقَرُوهَا فَقَالَ تَمَتَّعُوا فِي ذَلِكُمْ ثَلَاثَةَ أَيَامٍ ذَلِكَ وَعْدٌ غَيْرَ مَكْذُوبٍ فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّينَا صَالِحَهُمْ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِن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 ان ثمود كفروا ربهم الا بعدا لثمود ولقد جاءت رسلنا ابراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام. فما لبث أن جاء بعجل حنيف فلما راى ايديهم لا تصل اليه نكرهم واوجس منهم خيفة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 فلما ذهب عن إبراهيم روح وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط إن إبراهيم لحليم أواه منيب يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أم ربك بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدو الحكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير وأن استغفروا ربكم ثم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتك الذي فضل فضلة وإن تولوا فإني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 أَلَا حِينَ يَسْتَغْشُونَ ثِيَابَهُمْ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يعلنون إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصدور وَمَا من دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رزق ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستين أيامه وكان أرشه على الماء ليبل وقوم أحسن وأملاء ولئن قلت إنكم ولكنهم كانوا بَعْدِ الموت الذين كفروا ان يكونوا من اجل ان يكونوا من اجل ان وَلَئِنْ أَخَّرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ يكونوا أُمَّةٍ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 ما نزعناها منه انه لا يئوس كفور ولئن اذقناه نغما بعد يقول ذهب السيئات عني إن وإنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير فَلَعَلَّكَ فَارِكٌ بَعْضَ مَا يُنْحَى إِلَيْكَ وَضَائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ أَنْ يَقُولُوا لَؤْلَاءَ زِدْ عَلَيْكَ ذُؤَاءَ أَمعهُ مَلَك إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل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 ما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو فهل أنتم مسلمون من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها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 أَفَمَنْ كَانَ عَلَىٰ بَيْنَةٍ مِّنْ رَبِّهِ وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْ هُوَ مِنْ قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَى إِمَامًا وَرَحْمَةِ أُولَئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمَنْ يَكْفُرُ بِهِ مِنَ الْأَحْزَابِ